بسم الله الرحمن الرحيم الاهاب متكافر ات ذارتم المقابر كلا سوف تعلمون ام كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علما يقين لذرهم الجحيم ام لن ترونها عينا au Ma ma geदि